أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سينقوف كذلك يوحي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 فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من ويشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إليه أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع اهواءهم وقلاءهم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 ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الاخره من نصيب ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمَنُوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم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 ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنًا إن الله غفور شكور أم يقولون افترع على الله كذبًا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور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 ما اصابكم من مصيبه بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين فلرب وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آيَاتِهِ الجواري في البحر كلأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لَآيَاتٍ لكل صباج شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء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 وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل لا مرد من سبيل وتريهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا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 ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحي نوم وراء حجاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء وانه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا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 إلى الله تصير الأمور، إلى الله تصير الأمور إلى والكتاب المبين.